حي الله الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعاته ومدرسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه عودا حميدا إخواننا بعد هذا الغيب الطويل اعتذر منكم على هذه الفترة التي ما تركت أو ما أخلفت موعدكم بملكي ولكني حملت أوزاره. بارك الله فيكم أسأل الله العظيم أن يجعلها آخر الفترات التي ننقطع فيها عنكم وعن هذا الركب الطيب المبارك أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن في المرات التي قبل هذه الفتره تكلمنا تمهيدا لهذا الباب المبارك أو الباب الطيب الباب المثلين والمتقاربين والمتجانسين والذي تكلم عنه ناظم التحفة الامام سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين قال في مطلع باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين قال ان في الصفات والمخارج تفقه حرفان فالمثلان فيهما احق وإن يكون مخرجًا تقارب وفي الصفات اختلف يلقب متقاربين أو يكون التفق في مخرج دون الصفات حقيقة بالمتجانسين ثم إن سكن أوال كل فالصغير سميًا فالصغيرة سميًا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمه بالمثل في شرح المثلين والمتقاربين والمتجانسين أقول أن الحرفين المتلاقيان خطا ولفظا خطا ولفظا أي في النطق وفي الكتابة قول الحق جل وعلا في صورة الشعر اضرب بعصاك فإن آخر حرف في كلمة اضرب الباء وأول حرف في كلمة بعصاك الباء أيضا أو خطا مثل إنه هو إنه هو ما سسمعه العليم نعم إنه هو حرف الهاء في كلمة إنه وحرف الهاء في كلمة هو إما أن يكون الحرفين دول سواء في إنه هو أو اضرب بعصاك إما أن يكون متمثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين وقد يلتقيان في كلمة واحدة كالتي في قول الحق جل وعلا سلككم التي في المدثر سلككم في سقر وهذه الأنواع الأربعة المتمثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين يشتمل كل نوع على ثمانية عشر قسما تمنتاشر قسم بينها الإمام شحاته إبراهيم شحاته السمنود رحمه الله تعالى في تحفته الموسومة بالسمنودية في تجويد الكلمات القرآنية بقوله إن يجتمع حرفان خطا فهما حي على الظاهر فيما قسم وذلك لأن بعض بعض الأنواع الأربعة تحته أنواع في بعض من الألواع الأربعة اللي هم المتبعدين والمتجنسين المتمثلين بعض من هذه الأنواع تحتهم أنواع أخرى أو تحتهم أقسام فالمتماثلان نوع واحد المتماثلان نوع واحد والمتقاربان ثلاثة أنواع والمتجانسان نوع واحد والمتباعدان نوع واحد يبقى كده ست أنواع ثاني متماثلين نوع متقاربين ثلاثة والمتجانسين نوع واحد والمتباعدين نوع يبقى عندنا كده ستة أنواع وكل نوع منهم بينقسم إلى ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق صغير وكبير ومطلق فيكون المجموع ثمانية عشر تاني علشان الناس اللي سرحت ركز معي عندنا اربع أقسام متمثلين متقاربين متجانسين متباعدين متماثلين تحت منه نوع متقاربين ثلاث أنواع المتجنسان نوع المتبعد النوع يبقى الوحيد اللي هو اللي فيه ثلاث أنواع يبقى كده ستة أنواع كل نوع من الستة بيندرج تحته ثلاثة وثلاثة في ستة بكام؟ بطمانتاشر إذا فثمانية عشر قسماً هذه الأقسام تقسم ركز بقى معايا كويس أو في الكلام اللي حيتقال لك أول نوع خالص المتماثلة قول الإمام إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق المثل متمثلين. هنتكلم عنهم باستفادة ركز معايا جدا طبعا قد تعودنا سويا في هذه الدورة أن نتكلم على القاعدة بتفصيلاتها مش هنتكلم بقى بشكل, بشكل أحادي للشرح وفقط لا ده نحن نتكلم بالتفصيل الكامل وحنزل الشرح على الأبيات لتكون الأبيات عوناً في الفهم وليس الشرح عوناً في فهم الأبيات لا لتكون الأبيات الهدف الأساسي اللي ألفت لهذه الأبيات لأجلها وهي أن تكون عوناً في شرح التجويد المتمثلان يا خوالنا تحتهم نوع واحد زي ما تعرف تعريف المتمثلان إيه؟ المتمثلان هما الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة تاني المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة كالدالين مثلا في قول الحق في سورة المائدة وقد دخلوا, وقد دخلوا حرف الدال في كلمة وقد والدال الأولى في كلمة دخلوا وقد دخلوا الأقسام بتاعتهم إيه؟ ينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام اللي قلت لك عليهم قبل كده صغير كبير مطلق تاني ينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق فالمتماثلان الصغير المتماثلان الصغير ان يكون الحرف الاول منهما ساكن والثاني متحرك اولا ساكن والثاني متحرك زي وقد دخلوا دي او اذهب بكتابي اذهب بكتابي او اضرب بعصاك نعم اه متمثلين صغير الأولين ساكن حرف الأول ساكن الثاني متحرك اذهب بكتابي طب ليه سميا صغير سميا صغير لأن الأولين ساكن والثاني متحرك فيسهل ادغامه لقلة العمل فيه فيه الشغل كتير دال بتضغم وقد دخلوا اذهب بكتابي اضرب بعصاك فيها تماثل حرفين فيهم تمثل صغير الصغير الأولان يساك الحرف الأولى ساك التاني متحرك نعم حكمه وجوب الادغام وجوب الادغام متمثلين الصغير حكمه وجوب الادغام إلا في مسألتين عندنا مسألتين فهمش الادغام ده المسألة الأولى أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد الحرف الأولان منهم أن يكون حرف مد إحنا عارفين حرف مد إيه شرطه شرط حرف المد أن يكون حرف المد ساكن وما قبله إيه مكسور مثلا لو كان حرف إيه آه ذي الذي. الذي لا طب ليه الذي تنفعش الذي لسبب ان المادة بالياء لابد أن تكون الياء ساكنة وما قبلها مكسور طيب لو كان مادة بالالف ألف ساكنة وما قبلها مفتوح لو كان مادة بالواو لو أنا قلت قول الحق في سورة ياسين يقول الملك عز وجل قال يا ليت قومي يعلمون قومي الياء في قومي يا مديه بسبب سكون الياء وكسر ما قبلها فأصبحت الياء يا مديه بعدها يا يعلمون ما ينفعش اقول قومي يعلم ادخل ده في ده ان انا ادغم ما فيش ليه لان فيش هنا وجوب ادغام ما فيش مفيش ما فيش هنا وجوب ادغام مع ان ده متماثلين صغير بس اللي الساكن الاول حرف مد الحرف الاول الساكن حرف مد فما ينفعش ان انا ايه ادغمه الا الذين امنوا وعملوا امنوا وعملوا نعم ما ينفعش واو الجماعه في وعملوا الواو المتحركه بالفتح نعم ما ينفعش مثل ذلك الامر حكمه وجوب الاظهار عندنا وجوب الإظهار لالا يذهب المد بالإضغام لأن المد هيضيع الإضغام فعشان أنا ما احتكش بالأمر ده أو ما عاش في دي قلت ايه قلت في إظهار هنا ما فيش إضغام خالص وأنا محافظ على المد بتاعي في آمنو وفي قومي يعلمون نعم والمراد الابقاء طبعا على حرف المد ده الذي لو ادغم لزال هذا هيزول المد تمام؟ يبقى الغام إيه اللي أنا بتكلم فيه اللي هيروح يبقى صفة أساسية فيه إنها تروح؟ لا فعشان كده أظهرت نعم وهذا طبعا على مذهب الذين يجعلون الياء المادية تخرج من وسط اللسان ناس اللي بتقول إن الياء المادية تخرج من وسط اللسان طبعا إحنا مش لأسنا من أربابي هذا الفريق إحنا بنتكلم على إن الياء المادية بتخرج منين؟ من الجوف والواب المدية بيقولوا أنها بتخرج من الشفتين لا إحنا الواب المدية بتاعتنا برضو إيه جوفية وده مذهب الجمهور اللي بيعتبر المخرج الجوف ده مخرج جامع هو المخرج المقدر الجامع لمخ لمخارج المد طيب إن انفتح الحرف الذي قبل حرف المد لن يصبح هذا حرف مد قول الحق جل وعلا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون في البقرة عصوا وكانوا عصوا وكانوا وتلاقينا واو بتاعة وكانوا دي أشدتها لمشددة طيب لا تختصموا لدي طيب ايه المشكلة بقى هنا اعملها ايه هقول واجب اضغامها عند جميع القراء عصوا وكانوا ليه بقاه؟ لأن الواو والياء اللينتين يخرجان من مخرج المتحركتين هتقول لي ده مد لين والمد ما مدغموش في المثل المتفاق لما يكون الحرف الساكن الأول هو حرف مد ما مدغموش في الإتغام المتمثلين الصغير هقول لك لا الكلام ده مش صحيح ليه؟ لأني أنا بتكلم على المد العادي جدا إنه ما مد اللين؟ لا لأن اللين أو الحروف اللينه بتخرج من حروف من مخرج من مخارج الحروف المتحركة يعني مثلا الواو الليينة بتخرج منين؟ بتخرج من الشفتين طب وليه الليينة بتخرج منين؟ بتخرج من وسط اللسان لهمش دعوه بالمخرج الجوفي تماما فعشان كده واجبة ادغاموهما عصو الصاد قبل الواو الساكنة الصاد مفتوحة إذا فقد خلافة القاعدة فليس هذا حرف مد من المدود والطبع اللي إحنا بنتكلم عليها مش مخرج في ده ضاخرج ده من وص... ده مخرج من الشفتين عادي جدا إذا فيدغم يدغم وجب إدغامه في هذا الموضع أقول عصوى كان وحلاق الوامشددا اللي فاهم أخوينا يكتب خمسة كل اللي فاهم يكتب خمسة واللي مش فاهم يكتب ستة نشرح له تاني الحمد لله. أقول إحنا تكلمنا على المتمثلين الصغير اللي وجب ادغامه إلا في مسألتين. خدنا المسألة الأولى مع بعض. نتكلم بقى على المسألة الثانية اللي ما يجوز فيها الادغام في المتمثلين الصغير أن يكون الحرف الأول منهما هاء سكت. ها سكت زي بتاعت ايه؟ ماليه هلك عني سلطانية تاني ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية فيها سكت هتلاقي سين كده فوق السين فوق السين فوق... هتلاقي سين حرف سين صغير كده فوق حرف الهاء ماليه هلك عني نعم الحرف الأولاني منهم ها سكت نعم فيجوز فيها لحفص وجهان الإظهار والإضغام والإظهار لا يتأتى إلا مع السكت وهو الأرجح طبعا لو أضغمت يبقى هاوصل طبعا انما أنت هتضغم إزاي وإنت سكتت هيبقى مستحيل لك تدغم، مش هلتقوا اصلا هتتقف نعم ده بالنسبة للمسالتين التي لا يجوز فيهما إضغام المتماثلين الصغير المسألة الأولى أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد مد طبيعي جدا مد جوفي مش مد لين مش مد لين لا مد لين عادي جدا بيدغم أن يكون الحرف ساكن مثلا وكان حرف مد بالواو يكون ساكن وما قبله مضموم إذن مفيش فيها ادغام أن يكون مد ياء مثلا ساكن الياء وما قبلها مكسور إذن مفيش فيها ادغام يبقى هنا انتفى الوضع بتاع الاضغام نعم المسألة الثانية ان يكون الحرف الأول منهما سكت موقوف عليه زي مالية هلك عني سلطانية لو أنا بقى امتى ادغم هو طبعا جائز فهل وجهين وجه الاظهار وجه الادغام ولكن الاظهار لا يتأتى إلا مع السكت مالية هلك عني سلطانية طبعا لو وصلها ما يفعش أن أنا أسكت لأنها طبعا, طبعا وصل خطأ جدا لأن هنا في سكت وجب السكت تمام إنما قلت مالية هلك في حالة الوصل بالنسبة بقى للمتماثلان الكبير المتماثلان الكبير فهو أن يكون الحرفان متحركين سواء في كلمة الحرفين متحركين واحد مثلا مكسور الثاني مفتوح مكسور الثاني مضموم كده مناسككم مناسككم كف مفتوح أو كف مضموم مناسككم ده اسمه متماثلا كبير أو في كلمتين زي إيه؟ الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم ما الميم بتاعت أخر الميم في كلمة الرحيم والميم الأولى في ما مالك يوم الدين الميم المفتوح طب ليه سمي كبير لأن الحرفين على التحرك الأول والثاني متحركين وعند من يدغمه يكون العمل فيه أكثر فعش إضغام هنا محتاج أطل أكثر حيث يحتاج إلى تسكين الحرف الأول قبل إضغامه أنا أحتاج أسكن علشان أضغم إنما الاتنين متحركين إزاي هضغمهم في هنا وسمي كبيرا لكثرة وقوعه في القرآن يعني وأن الحركة أكثر من السكون دايما في القرآن طبعا الحكم بتاعه جماعة من الكلام واضح طبعا وجوب الإظهار إنه فيش فيها تهريك دي دي وجوب الإظهار هنظهر في هذا الوضع عند حفص إلا إلا في كلمتين حد يعرف إيه هما الكلمتين دول عندنا متمثلين كبير وعندي وجوب إظهار في كل المواضع لتحرك الحرفين فيما عدا كلمتين ها الكلمة الأولى كلمة اللي بعض المشاكل لبعض الناس اللي هي كلمة تأمن لا 11 فصوص يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف فيها وجهين الوجه الأول قلنا الادغام مع الإشمام هي أصلاً أصل الكلمة إيه تأمنوا نا تاني تاني أصل الكلمة هي تأمنوا نا بضم النون الأولى وفتح الثانية تأمنوا نا هكذا وهذه هي الطريقة وهذا هو وهذه وهذا هو إذا فصلت النون دي أو أنا فكيت الادغام بتاعها هتبقى اتنين نون واحدة مضمومة والتانية مفتوحه الادغام مع الإشمام ده الوجه الأول فيها طبعاً وإحنا عارفين بقى الإشمام هو ضم الشفتين إشارة يراها القريب دون البعيد المبصر دون الأعمى دليل إنه فيه ضم هنا وذلك بضم الشفتين للنطق بالنون الأولى الساكنة حالة اضغمها نعم ادغمت النون في النون فصارت نونا واحدة ولكن إشارة إشارة الإشمام إشارة على أن النون الأولى كان حركتها الضم تاني أنا لما عملت بشفيف الضم ثم البسط اللي هو الاشمام يعني حركه الاشمام وريت اللي قدامي اللي شايفني او اللي قريب مني ان دي مش نون واحده دول اثنين نون واحده مضمومه والثانيه مفتوحه ده الاشمام بس كل اللي انا قلته ده لا يغني على ان هنا في ادغام هنا في ادغام في اثنين نون تم ادغامهم في بعض تأمننا واحدة مضمومة والتانية مفتوح وأنا عملت الإشمام لحاجتي لأن أشير للقريب دون البعيد أن هناك كان أن كان هناك نون مضمومة أن أدغمتها في نون مفتوحة يبقى ده الإضغام المتمثلي الكبير اللي أضغم أو الحالة الأولى أو الكلمة الأولى من الكلمات الوحيدة أو من كلمتين التي في في المتماثلين الكبير والذي وجب إظهاره على السواء لتحرك الحرفين وجب الإظهار طيب الوجه الثاني برضو في تأمانه تأمان لها حاجتين إشمام اتغمع إشمام والوجه الثاني الروم في النون والروم ده الروم ده معناه إيه؟ الروم هو طبعيض الحركة جيبها جزء منها بصوت خفي ويعبر عنه بعضهم بالإخفاء يسمى الإخفاء ولا معه من الاظهار وهذا كله لا يتحقق إلا بالمشافاة طبعا لكنك أنت مش هتعرف تعمل كلام ده غير بالمشافاة وجها لوجه مع الشيخ طبعا موضوع الإشمال قولها مالك لا تأمنونا على يوسف تأمنونا تأمنونا تأمنونا شوف حركة الفتح بتاعت النون النون المفتوحة بقى فيها قوي كده أما بالنسبة للتأمنون الأولى النون الأولى بتاعت الضم دي بقى فيها بعض الحركة تلتي الحركة او, أو تلتي الحركة بقى فيها ما تبقى صغيرة شوية تمام نعم الكلمة الثانية والتي هي من جملة المتماثلين الكبير إلا أنها ادغمت كلمة مكنني قال ما مكنني فيه ربي التي في صورة الكهف فإن أصلها مكنني وقد قرأ حفص بإدغام النون الأولى في الثانية فصارت مكنني على الكسر وأما المتماثلين المطلق طبعا إحنا كده خدنا نوعين متماثلين كبير متماثلين صغير تكلمنا على الصغير وتكلمنا على الكبير الكبير الصغير حكم الادغام حكم الادغام إلا في مسألتين شرحنا المسألة الأولى وقلنا أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد زي قومي يعلمون وآمنوا وعملوا الصالحات والمسألة الثانية أن تكون الهاء الأولى هأسكت أن يكون الحرف الأول هأسكت موقوف عليه زي مالية هلكة أما بالنسبة المتمثلين الكبير أن يكون الحرفين متحركين سواء في كلمة او في كلمتين زي مناسككم زي الرحيم مالك وتكلمنا على الأمر الاستثناءات القاعدة في المتمثلين المتمثلين طبعا كبير حكم قولا واحدا الإظهار ولا نقوم فيه بالادغام إلا في كلمتين الكلمة الأولى التي في الآية رقم 11 من سورة يوسف تأمننا والآية رقم 95 من سورة الكهف قال ما مكنني فيه ربي أما بالنسبة للمتمثل المطلق فهو أن يكون الحرف الأول منهما متحرك والثاني ساكن عكس عكس إيه عكس المتمثلين الصغير سؤال صغير كان الأول ساكن والثاني متحرك لا الأول متحرك في المطلق والثانية ساكن زي إيه ما ننسخ أنا مش بتكلم عن نوني أنا بتكلم عن نوني الأول نون في كلمة ننسخ مع نوني الثانية واحدة متحركة والثاني الأول أنا بالفتح والثانية ساكنة ما ننسخ سمة مطلقة لعدم تقيؤه لا بصغير ولا بكبير ليه سميه مطلق عشان هو لا صغير ولا هو كبير ايه حكمه وجوب الاظهار عند جميع القراء وجب فيه الإيه؟ الاظهار قولا واحدا وبكذا نكون خلصنا المتماثلين او المثلين ان في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق حد ليه أي سؤال في المثلين حد عايز يسأل أي سؤال في المثلين طيب اللي فاهم المثلين يكتب خمسة اللي فاهم المثلين يكتب خمسة عشان نخش على المتقاربين المتكربان طبعا احنا فين في كلام كتير شوية محتاج تركيز بس محتاج تركيز معاي شوية لان انواعه كتير نوع خد بالك الموضوع ده الدرس المثل المتقاربين المتجنسين يا جماعة من الدروس في التجويد تجويد حفص اللي محتاجه مذاكرة من الدروس اللي يعني هو يمكن يالي المخارج والصفات على طول في المذاكرة يعني. صراحة محتاج مذاكرة ليه لان هو سهل ولكن في كثرة كلام بس محتاج منك انك انت ايه تذاكر على طول تبقى موصول بالخير على طول ما تقطعش المتقاربان المتقاربان اخواننا ثلاث انواع المثلين كان نوع واحد المتقاربين ثلاث تعريف النوع الاول تسجيلات موجودة كلها على الموقع بفضل الله تسجيلات كلها موجودة بفضل الله تعريف النوع الأول إخواننا. النوع الأول هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا قريبين من في المخرج وفي الصفة ثاني هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة تاني. ويشتمل على ثلاثة أقسام قسم صغير كبير مطلق بالضبط دي سبتة معانا دي ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق فالصغير كالتاء مع الثاء حرف التاء مع الثاء كذبت ثمود كذبت ثمود طبعا كلنا يعرف أن التاء تخرج منين؟ تاء بتخرج منين؟ هم؟ نفس المذاكرة؟ خارج؟ نعم. تاء بتخرج من طرف اللسان والثاء من طرف اللسان مخرج عام واحد اللي هو اللسان بس مش خاص واحد. مخرج عام واحد فنوعا ما قريبين من بعضهم كلاهم كلاهم من طرف اللسان فعشان كده بعض الناس بتدخلهم في بعض بتقول كذبت ثمود هي ايه كذبت ثمود كذبت ثمود نعم الصغير أولاني ساكن والتاني متحرك أه؟ خلاص إحنا عرفنا الصغير بيبقى كده واحد ساكن التاني متحرك نعم الكبير اللي اتنين متحركين كالقاف مع الكاف من فوقيكم فوقيكم فوقيكم كالتي في الأنعام فوقيكم القف مكسورة والكاف مضمومة قف مع كف واخذ انت بالك ثوقيكم نعم ده في الكبير طب بالنسبة للمطلق كالتاء مع الثاء ولا يستثنون ولا يستثنون الثاء التاء فيها متحركة بفتح والثاء ساكنة ثاني ثاني المتقاربان هما الحرفان اللذان تقارب مخرجا وصفة ويشتمل هذا الكلام على ثلاثة, على ثلاثة أقسام القسم الأول قسم صغير وقسم كبير وقسم مطلق القسم الصغير اللي هو الأول نبي أسكن والثاني متحرك كالثاء مع الثاء كذبت ثمود والكبير كالقف مع الكاف من فوقكم والمطلق كالتاء مع الثاء في ولا يستثنون ننتقل للنوع الثاني النوع الثاني هما الحرفان اللذان تقارب مخرجا لا صفة في تقارب في المخرج وليس هناك تقارب في الصفة ويشتمل أيضا على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام صغير كبير ومطلق فالصغير كالدال مع السين قد سمع, قد... قد سمع. في المجادلة هذا الصغير الكبير ده النوع الثاني يا أخوانا من المتقاربين عشان بس محدش يخلص النوع الأول بالنوع الثاني النوع الأول كان تقارب مخرجا وصفة أنما النوع الثاني تقارب مخرجا لا صفة والكبير كالدال مثلا مع السين لاثنين الحرفين متحركين عدد سينين دال متحركة بفتح والسين مكسورة كالاتي في المؤمنون والمطلق كالسين مع النون مثل سندس واستبرق دال المضمومة والسن مكسورة ثاني النوع الأول مخرجا وصفة تقارب مخرجا وصفة النوع الثاني تقارب مخرجا لا صفة والأمسلة بتاعته قلناها النوع الثالث هما الحرفان الذين تقارب صفة لا مخرجا عكس النوع الثاني برضو بيشتمع على ثلاث أنواع الذال آسف ثلاث انواع كالذالي مع الجيم مثلا قول الحق جل وعلا اذ جاءوكم اكلته في الاحزاب اذ جاءوكم ده بالنسبة للصغير في هذه الانواع المتقربين الصغير في النوع الثالث كالذالي مع الجيم اذ جاءوكم الاولاني ساكن والثاني متحرك والكبير كالقاف مع الدالي مثلا في قادر معلوم الراء الله صلى عليه وسلم محمد القافي مع الطاء في المطلق يلتقطه يلتقطه بعض السيارة كالتي في يوسف القاف مكسورة والطاء ساكنة ثلاث أنواع متقاربين مخرجا وصفة مخرجا لا صفة صفة لا مخرجا مخرجا لا كالتاء مع الثاء كذب الثمود القاف مع الكاف من فوقكم كالتاء مع الثاء ولا يستثنون في اللذان تقاربا مخرجا لا صفه كالدال مع السين قد سمع والكبير كالدال مع السين عدد سنين والمطلق كالسين مع النون في سندس النوع الثالث تقاربا صفه لا مخرجا كالدال مع الجيم اذ جاءوكم كالقافي مع الدال قدر معلوم كالقافي مع الطاء يلتقطه حكم المتقربين الحكم يقول حكم المتقربين الصغير في الأنواع الثلاثة التي قلناها حكمه الإظهار لحفظ عن عاصم إلا في اثنتين وثلاثين مسألة متفق على عدم إظهارها ومسألة واحدة مختلف في ادغامها إضغاما كاملا أو ناقصا ركز معي هذه المسائل منها ما يدغم ومنها ما يقلب ومنها ما يخفى منها ما يضgam منها ما يقلب ومنها ما يخفى فالمتفق على اضgamهما هي النون الساكنة مع الأحرف الأربعة التي سأقولها الآن هي حرف الياء والواو واللام والراء فقط باستثناء النون مع الواو في موضعي ياسين والقرآن حفظ لا يضغم هنا قل ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم لأن الرواية فيهما بالإظهار وكذا مع الراء في من رق لوجود بالسكت نعم لأن الرواية فيها الوجوب والسكت يمنع الادغام طبعا ولم نذكر النون والميم ضمن الحروف المتفق على إدغامها لأنها مع النون متماثلين ومع الميم متجنسة تاني الكلام النون السكنة مع الحروف مع حرف الياء والواو واللام والراء فقط باستثناء النون مع الواو في موضعي ياسين والقرآن الحكيم أو نون والقلم دي ما نعم لأن الرواية فيهما بالايه بالإظهار. طيب اللام الشمسية ده الوجه التاني أو الأمر التاني المسألة التانية اللام الشمسية مع حروفها الثلاثة عشر بعد إسقاط اللام أنا اللام نفسها مع الحروف بقى الثلاثة عشر لأنها معها متماثلان حروف الشمسية يا إخوة لنا لا صح معانا الحروف الشمسية نعم طبثم صرح ضف ذا نعم دا زور شريفا للكرم الحروف الشمسية, الحروف الشمسية التي اضحتموها اللام الشمسية مع هذه الحروف بعد إسقاط اللام لأن معها إيه؟ متماثلة طيب اللام من كلمة قل وكلمه بل التي بعدها راء باستثناء الموضع بتاع إيه؟ كلا بل ران لأن فيها سكت لوجوب الإيه؟ لوجوب السكت وأما المسألة المختلف في ادغامها فهي عند القاف مع الكاف في نخلقكم في بعض الناس يقولها نخلقكم خاصة لأن فيها روايتين عن حفظ الرواية الأولى الإضغام الكامل وده الاولى وده المشهور والأمم الشاطبي لم يرو غيره عن, عن هذا الوجه نخلقكم ومعنى كمال الادغام اي إدخال القف الكاف إدخالاً كاملا طبعا بحيث لا يظهر شيء من صفاتها كالاستعلاء او الخلخله وما الى ذلك نخلقكم هكذا نعم ادغام كامل الادغام الناقص ومعناه بقاء بعض صفات القف كالاستعلاء وزوال بعضه الخلخله نخلقكم نخلقكم تحس ان الكاف نفسها مستعله اذا ان الادغام ناقص ليس ادغاما كاملا ادخال القف الكافي ادخالا كاملا لا ده في بتصيب بعض الصفات منها وهذا هو الكلام في المتقاربين اللي عايز حاجه في المتقاربين أو عايز حاجة في في المتماثلين يكتب لي 6 اللي فاهم يكتب 5 بارك الله فيك كل الناس اللي فاهمين اكتبوا خمسة اسعادكم الله طيب. طيب إن شاء الله بالنسبة للمتجانسين دول إن شاء الله هنكملهم هن حن في حاضر طيب خلاص أنا إن شاء الله راح أوضح الأمر ده أم عائشة المرة المقبلة إن شاء الله تعالى أذباً مع شيخنا وحبيبنا فضلت الشيخ توفيق دمره ربنا يبارك في عمره ويسعده في الدارين لوجوده في الغرفة إن شاء الله تعالى حتى يعني لا نطيل على وقتي أو نتعدى على وقت حلقة الشيخ ربنا يبارك في عمره رب عن الخير أرجو أن يكون هذا اللقاء كان محل إفادة لكم ولكن جميعا الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل الله تعالى أسأل أن يبارك في القائمين على هذا هذه الجامعة الطيبة المبارك، والله تعالى أسأل أن يجعل ما يقدمه في موازين حسناتهم شكر, للح شكر الله للحظور الطيب المبارك وشكر الله لمشايخنا الأفاضل عرأسهم شيخنا وحبيبنا وتجرؤسنا فضلت الشيخ طافق دمر، أسعده الله في الضارين أمين وجعل ما يقوم به في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم بارك الله فيكم استودع الله دينكم وأماناتكم وأخاتهم أعمالكم نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته